فتوكى الله للحي الذي لا يموت وسبح بحمد الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام تم استعى على العقس of <laughs> me. في ستة في أيام ثم استوى على العرس الرحمن فاسأل به وتوتل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتفى به الذين لا يدعون مع الله بها ما خرى ولا يكتلون النفس التي mərk olun Mm h -hmm. له الله ذاه يوم القيامة ويخلد فيه <تصفيق> وَمَنْ تَابَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَسَابًا جبجين